والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره, ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَُّهََّذنَ آمَنُواهَل الأأَدُُّكُمْ عَلَ فِجارََ هلَلْأَدُلّكُمْ عَاتِجارََةٍ هل تُن جكُم مِنْ عَذَابٍ أَرب تُؤْمِنُونَ بِلَّهِ وَرَسُورِهِ وَتُجهِدُونَ فِي سَبيدِ اللَّ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُم جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَاةٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِذَا اللَّه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 فَإِنْ يَدْنَنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا